قال بقفل قلت شف ذاك الطريق أمش في منحاه ولا مفرقة والطريق اللي بلاخ الرفيق ما يوسع خاطر اللي يطرقه ما انت بملاقي مثل صديقي صديق في مغيب الكون ولا مشرقة رح جعل ملاقي في عيونك يليق سوبة مثلي وحبه واسرقه خل من حبك بتوديلك غريق ولا نجا حرة فراقك تغرقه خله اليام انذكر وجهك يضيق ولا نساه يون ويصب عرقه سمع الناسي وسمع بالأتيق وشب قلبه بالرسائل وحرقه خل عينه لا قرد خطك تريق عذبه وذبح طموحه وقه خلاه واقف على ذاك الطريق ميت من البرد ويصب